هو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم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 قَعَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَوَّيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِ كَذَلِكَ نَفعَلُ بِالمُجرمين إِهُ كَوا إذَا قِيلَ لَهُم ل إِلَهَ إَِّ اللهَّهُ يَسْتَك بِرُون وَيَقُدونَ أَئِا لَتَلِك آالِهَتِنَِ شَاعِرٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 بَيْضَاءَ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ يَا لَيْتَهُ النَّبِيضُ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قَالَ قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُفْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ 111. طلعها كأنه رؤوس الشياطين 112. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون 113. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم قَّ إِ مَ رجعَكُم لَلَ الجَحِيم إِهُم أَلفَو آبَأَم الضَلين فَهُمْ على آثَارِهِم يحْرَعون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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا لاَ تَعْبُدُونَ أَأَفْكَن آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُذْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأُقْبِلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونْ أَلَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ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 رَبِّ هَبْ لِي مِنْ صَالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا قُلْ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ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 وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْقَابِرِينَ ثُمَّ مَرَّنَا الْآخَرِينَ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 فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فَنَبَذَّهُ بِالعرَاءِ وَغُوسَقِيم وَأَ بَتْنَا عَلَيهِ شَجََةَ مَِ قُطين وَأَرسَلناَاهُ إلَ مَِتِ أَلفِد أَوْ يَزيدُون فَأَمَنوا فَمَتَّعنهُم إلَ حين فَاسْتَفْتِهِهِمْ عَلَى رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ تَنَاثُ وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْتِهِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَ تُ بِكِتَابِكُم إِن كُ تُم صَادِقين وَجَعَلُوا بَينَهُ وَبَينَجَِّةِ نَسَبَ وَلَ قَدَ عَمَةِجَِّةُ إِهُم لَ مُشبرُون سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنهُ وَصَالِجَحِيم وَمَا مِنَّ إِلل لَجُمَ قَ مَعَّوم وَإَِّا لَ نَحْ مُ الصَُّّون وَإِنَّا لَ نَحْْنُ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 أَفَ بِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحَ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّعَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرَ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ